خجلان. يا ربي ذنبي ما بعد عني منه هما مرتاب مني أحيان أصحى ونسى لذته وندم وأحياني أغفى ولاك الذنبي غير ذني وانت علام يا عالم الحال جروح اروح نتاقبني مليت حالي ما بين عصي وبين اندار مدام مقدار فبعد بي تدعي كواناتي شيطان مني راجي ربي انا لولا الرجاء مني كل ساعة من الجنة قربني